وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِذْ ءَانَ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ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 قم بينة لربكم فاؤذ الكل والنيزان ولا تبغص الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذالكم خير لكم ان كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل خراف تنتؤدون وتصدون عن سبيل الله من امن به وتبغونها عوجا وَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ قَافَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرسِلْتُ بِهِ وَقَافَةٌ